وَمَن يَقُنُّ تَمِثُكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤتِيهَا أَجْرَهَا مَرَوتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيَّ لَسْتُنَكَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ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 <تصفيق> إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين, والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعتين والمتصد والمتصدقات والصّ.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 تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تقع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم, ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتموهن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 زوَجَكَ اللاتي آتيت أشورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما آفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك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 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وما ملكت, أيمانهم وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لكي لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء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 ذلكم اظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا أن, أزواجه ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما 129-إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبان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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى أي يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجسون في المدينة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 والأرض إن شاء نخف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفن من السماء إن في ذلك لا لكل عبد منيب ولا قد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 وأرسلنا له عين القطر وَمِنَ الجن من يعمل بَيْنَ يديه بإذن ربي وَمَن يَزِغ مِنْهُم عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ وتماثيل وجفانك الجواب وجفانك الجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دا الأرض إلا دابة الأرض تأكل من سأتها فلما خروا تبيّنت الجنة ألّو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان في مسكنهم آية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 سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث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 قَالِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا وَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جاءكم بل كنتم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 صلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أمواله وأولاده وما نحن بمعذبين.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 قَضِلَك مِنْ النَّذِيرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا تَيَنَّا رُسُلِي فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله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 ما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم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 شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه, شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليتا تلبسونها وتغلف الكفي مواخر لتبتقو من فضله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 يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 اخرجنا به ثمرات مختلفا الالوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الالوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الالوانها وغرابي وسود ومن الناس والدوان والأنعام مختلف الألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إِنَّ الذين يتلون كتاب الله وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وَعَلَانِيَةً وأنفقوا تِجَارَةً رزقناهم سرا لِيُوَفِّيَهُمْ يرجون تجارة الله تبور ليوفيهم غَفُورٌ ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا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 إِنَّ اللَّهَ عالم غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائف فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إلَّا مَقْتَاعٌ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلَّا خَسَارَةً وَالْأَرَائِيَ تُمْشُرَكَاءَ أَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَعْرُونِ أروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا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 فهل ينفرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا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 القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 119-ومن أيديهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَهُمْ رُسَلٌ إِذْ أَوْسَلْنَا إلَيْهِمْ مُثْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُمْ رُسَلٌ